نبوء بي كتاب التذكرة في ادبي العالم في نفسه ومراعات طالبه ودرسه ذكر المصن المصنف ثلاثة فصول الفصل الأول في ادابه في نفسه وذكر 12 نوعا من من الاداب وصلنا إلى الادب السادس وهو أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الاحكام اقامه الصلوات في مساجد الجماعات وابشاء السلام للقواصي والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الاذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند السلاطين وعرفنا ان قوله عند السلاطين ليس احتياطا أن العوام وعامه الناس والرعيه لا يصدعوا عندهم بالحق انما المراد ان هذا النوع له معامله خاصه لشده ضلله واذاه ولذلك العلم ينصون على على ذلك وإلا صدع بالحق يتعلق به بكل انسان بكل أحد إذا كان كذلك حليل تخصيص السلاطين ليس المراد انه لا يصدع بالحق عند الرعيه او عند غيره وانما المراد انه لو صدع بالحق عند الرعيه فالامر أخف بخلاف ما إذا صدع بالحق عند سلاطين فذا يخشى عليه الضرر باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومه لائم ذاكرا قوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء عليه من الصبر على الاذى وما كانوا يتحملونهم في الله تعالى حتى كانت لهم العقبة والعقبه جزاء الأمور وعاقبه كل شيء آخره ومر معنا تعليق على هذه الجمل وكلها من شعائر الإسلام أي الأمور المتعبد بها العبد عن جهة العموم فيجب اظهارها بانشاءها وهذا يتعلق الوصايا هذه كلها تتعلق بالعالم يعني ينبغي على العالم إذا اذا تعلم ان يعمل به بعلمه ولذلك قلنا فيما سبق ان هذا الادب يتعلق بالعمل بعلمه ثم منه هو واجب ومنه ما هو مستحب والواجب هو الذي علاه بي به بهذا النوع من الأدب وهو السادس والسابع خاصه بي العمل بالمندوبات الشرعيه القولية و الفعليه قال المصنف رحمه الله تعالى او ما وقفنا عنده وكذلك القيام بإظهار السنن كذلك أي من الشعائر الظاهرة مما يدخل فيما سبق القيام بإظهار السنن واهمالي البدع اي اماته البدع وفي بعض النسخ بالدال اخماد وكلاهما بمعنى واحد وهو اخماد البدع يعني ايماتها والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع يعني الموافق للطبيعه هذا كذلك جملة داخلة في الدعوه الى الله تعالى وكذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما نص عليه الاهتمام به وانه نوع من انواع الجهاد من انواع الجهاد فيه في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ليس مقصورا على الجهاد بالسيف بل هو أعم من, من ذلك والأمر بالمعروف كله داخل في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل بجميع انواعها والصنوفها داخلة في الجهاد في سبيل الله بل الجهاد في سبيل الله بدعوه الى الله عز وجل وتعليم العلم الشرعي والامر بالمعروف والنهي على المنكر أعظم درجة عند الشرع وعند الشارع من الجهاد بي بالسيف كما سياتي بيانهم فنص المصنف رحمه الله تعالى على هذا النوع فيما يتعلق به الدعوه الى الله عز وجل ولا إخماد اخماد البدع إماتة البدع لا يكون إلا به بالدعوة لله عز وجل لأنه إذا انتشرت البدع حنيذ لن تمات ولن تحارب بمثل نشر السنن وليست التصدي لها فحسب بل التصدي للبدع يكون من جهتين جهة الأولى نشر السنن بيان السنن لعامة المسلمين وخاصتهم وثانيا الرد عليها وليس المراد بإماتة البدع الرد عليها فحسب هذا فهم قاصر وإنما ينظر في البدع باعتبار نشر السنه وكذلك باعتبار التصدي لها على جهه الخصوص فنص المصنف هنا على هذا النوع للاهتمام به وانه نوع من من الجهاد في سبيل الله أهل لكثره أهل البدع لكثره اهل البدع في كل زمان ومكان والمعارضه كذلك فيه قال في نهاية المبتدئين من الحنابلة ويجب انكار البدع المضلة انكار البدع المضله وليس عندنا بدع غير مضلة وبدع حسنه وبدع سيئه انما كل بدعه فهي مضلة وكل بدعه فهي فهي سيئة. وتقسيم البدعه إلى بدعه حسنه وبدعه سيئه هو في نفسه بدعه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعتين ضلاله كل هذا من صياغ العموم والتخصيص حينئذ نحتاج الى دليل وليس ثم ليس ثم دليل اذا كان اللفظ عاما وجب اعماله في جميع افراده فكل بدعه الحنيدي نحكم عليه بكونها ضلاله وكل حدث نحكم عليه بكون بدعه واما ما يتعلق بامور الدنيا انها انها تسمى بدعه هذه بدعة لغويه وليس شانه هنا في البدع اللغوية انما هي في البدع الشرعيه ليس المراد بالبدع الشرعيه ان الشرع قد جاء بها وانما المراد ان الشرع بين انها بدعه كما نقول الشرك له حقيقة شرعية بمعنى ان الشرع بين حقيقه الشرك الاكبر وكذلك حقيقة الشرك الاصغر وكذلك حقيقة الكفر الاكبر وحقيقه الكفر الاصغر فاذا كانت هذه حقائق شرعيه وقد جاء بها الشرع ليس المراد انه قد أمر بها وانما المراد انه قد بينها فذلك البدعه المضله من جهه الشرعي المراد ان الذي بين ذلك هو هو الشرع ولذلك اعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قاعده عامه من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وأطلق هنا قال من احدث هذا من عام يعني سواء كان عاميا أو كان جاهلا كان ذا سلطان كانا من عامه الناس فهو عام كل من احدث فاذن هذا يسمى صيرة عموم احدث اي حدث كان اي حدث كان وان قل مما يكون صغيرة عند عند الناس وليس في البدعه صغير قال هنا ويجب انكار البدع المضلله يعني مما يتعين على العالم أن ينكر البدع وإقامة الحجة على ابطالها اقامه حجه على ابطالها سواء قيدها قايدها أو ردها بمعنى أن الانكار كما مر معنا أن العالم ينكر والداعيه يبين قبل الناس أو لم يقبلوا هذا ليس اليك ليس من شانه انت تبين ان هذه بدعه يقبل الناس لا يقبلون هذا ليس من شانه لان شان الدعوه أو شان الداعي أن يبين إنما عليك البلاغ يعني كما هو شانه في في الرسول عليهم الصلاه والسلام عليهم البلاغ يقبل الناس لا يقبل ليس اليهم ولذلك ياتي النبي ولا سمعه احد وياتي النبي معه الرجل والرجلان وياتي النبي ومعه الراهط والرهيط هذا قله من الناس من يستجيب للنبي من الانبياء فكيف بي وبك انت نقول هذا ليس من شاننا ان نبحث عن تجميع الناس لا بد ان يقبلوا لا بد يستجيبوا هذه قد يحب الناس الشخص للناس الخير فيقبلون فينوع الاساليب لا اشكال في في صحه ذلك لكن أنه يتأسف على دعوته أو يطعن في دعوته لكون الناس لم يقبلوا كل هذا ليس بالصواب هذا مخالف للشريعه أنت لسا احسن من النبي الذي ياتي وليس معه أحد اذا يجب إنكار البدع المضلة وإقامة الحجة على ابطالها سواء قبلها قائلها أو ردها وهذا من شأن اهل اهل العلم لان الحكم على الشيء بكونه بدعه هذا محل اجتهاد والاجتهاد إلا بتحقق شرائطه والنظر فيما يتعلق به بصحة الحكم إلا أن يقلد انسان عالم بالحكم على الشيء بكونه بدعه ويحكم عليه بكون بدعه تقليدا وهذا دل عليه اصله قول جل وعلا فاسالوها الذكر ان كنتم لا لا تعلمون فهو عام قال شيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى وهو من أئمة دعاه الصنة المحاربين للبدع الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يعتبر مثلا ومثالا وقدوه في في ذلك يقول رحمه الله تعالى فالراد على أهل البدع مجاهد الراد على اهل البدع مجاهد وهذا قد يستغرب بعض الناس له في فهم الجهاد في سبيل الله يظنه ليس في الا السيف نحو ذلك وما عداه ليس بجهاد لا هذا مسكين ما عرف الشرع ولم يرجع إلى الكتاب والسنه ولم يرجع إلى اقوال اهل العلم لانه محل يفاق أن تصدي تعلم والتعليم الدعوه إلى الله عز وجل انه يعتبر من من الجهاد فيه في سبيل الله بل هو اعظم من جهاد به بالسيف ولذلك لا يستطيعه الا خاصة الناس وام الجهاد بالسيف هذا مفتوح يستطيع كل أحد أن يذهب اليه واذا كان الأمر كذلك فما كان عزيزا فهو اكمل فيه بالشريعه في يقول رحمه الله تعالى فراد دو على أهل البدع مجاهد يعني مجاهد في سبيل الله حتى كان يحيى ابن يحيى يقول الذب عن السنة افضل من الجهاد يعني من الجهاد بماذا بالسيف الذب عن السنه افضل من من الجهاد يعني من الجهاد في سبيل الله بالسيف وهو كذلك لماذا لأن البدع إذا دخلت على الناس حينئذ يتبدل الدين ويتغير واذا تبدل الدين وتغير ولم يتصدى اهل العلم لدبعا عن, عن السنه والدفاع عن الشرع اذا حصل ما حصل عند اليهود والنصارى فشانه عظيم اذا الراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى ابن يحيى يقول الذب عن السنة افضل من من الجهاد وفي بياني قدر هذه المنزلة الجهادية بالقلم واللسان يقول شيخ الاسلام هو تعالى في كلامه مصطن له في فتاوى في الجزء الثامن وال20 صفحه 31 و200 يعتبرك القواعد والاصول في في هذا الباب لان هذا الجانب يخفى على بعض طلبه علم على كثير من من طلبه العلم وهو فهم الجهاد والتعامل مع اهل البدع كيف يكون يقول رحمه الله تعالى واذا كان النصح واجبا في المصالح الدينيه الخاصه والعامه يعني نصيحه لله يعز وجل واجبه سواء كان يتعلق بالمصالح الدينيه الخاصة ببعض الناس العامه او ما يتعلق بالاولات ونحوه وكذلك ما يتعلق به بعامه المسلمين مثل ماذا مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون هذا يتعلق بمصلحه عامه ومصلحه خاصة يعني الراوي راوي الحديث ثم مصلحه خاصه تتعلق به هو على جهتي الخصوص وتم مصلحه عامه تتعلق بماذا بالشرع تتعلق ببياني الشريعه فيما يتعلق بالناس اذا له جهتان جهة الخاصه وجهة عام وقد تم فرد الخاصه عن العامه والعامه عن الخاصة مثل أو مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما قال يحيى ابن سعيد سالت مالكا والثوري والليث بن سعد اظنه الاوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ فقال بين امره كان الكلام في الناس والكلام في الاشخاص لاسيما في ذاك الزمان كان عظيما على النفس ولذلك لما كان يروي من يروي الحديث ويغلط ولا يحفظ أو يكون متهمًا حنيدن كيف يتكلم فيه فكانت تأتي بعض العبارات ممن يريد أن يجرح ويعدل حنيدن هل يتكلم فيه أم لا اذ قد كان في اول نشوع علم مصطلح الحديث من هذه الحيثيه النظر في الرجال والكلام فيهم هناك من يقول إنهم من الغيبه وليس من, من النصيحه ل لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فكان يسألون مثل هذه الاسئله يقول سالت مالكا والثوري والليث بن سعد اظنه قال يعني والاوزاع زيادة على ذلك عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ حينئذ ماذا, ماذا نفعل معه قالوا بين امره يعني قل فلان لا يحفظ فلان كذاب فلان ضعيف هل هذا من الغيبه الجواب لا لماذا لان هذا تعلق به مصالح عامه تتعلق به بالمسلمين لو سكتنا عن هذا الشخص الذي هو ضعيف في الحديث أو يكذب أو متهم ما الذي يترتب عليه سيظن الناس به خيرا واذا ظن به الناس خيرا حينئذ قبل ما نسبه إلى إلى الشرع ما الذي سيحصل تبديل وتغيير للشرع لذلك اذا ضرره عظيم اعظم من ضرر ماذا الكلام فيه فثم مفسدتان مفسدة تتعلق بي بالطعن فيه والقدح فيه ولا شك انها مفسدة لكنها مفسدة خاصة تتعلق بي وثم مفسدة عامة تتعلق به بالشرع اذا أي المفسدتين أو أي المفسدتين نقدم لا شك أننا نحفظ جناب الشرع ونقدم الدرء عنه على هذا الشخص الذي قد كان متهم فيه حذفي ونحويه قالوا بين امره نصيحه لي للاسلام ونصيحه لله ولرسوله ولعامة المسلمين وقال بعضهم لاحمد بن حنبل انه يثقل علي ان اقول فلان كذا وفلان كذا يعني يطعن فيه ويزرحه وهذا الشأن فيما يتعلق به اول ما نشا علم الجرح والتعديل انه يثقل انه يثقل علي ان اقول فلان كذا وفلان كذا فقال إذا سكتت انت وسكتت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم يعني لو سكت العلماء عن بياني ضعف الروايات او ضعف المفتين أو ضعف بعض الأقوال التي هي تنسب الى الشرع هي ضعيفه لو سكت هذا وذاك اين من الذي يتكلم من الذي يميز الحق من الباطن من الذي يصحح الصحيح ويضعف الضعيف هذا يكون فيه شيء من الاشكال ومرده حينئذ على على الشرع يعني الذي يجني فساد ذلك الثمره هو الشرع فيحصل فيه من التبديل ما يحصل يحصل فيه من التغيير ما ما يحصل إذا سكتت انت وسكتت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم وكذلك رحم الله تعالى هذا فيما يتعلق بالرواد مع انه من من الواجبات فكيف بائمه البدع فكيف بالمقالات البدعيه فمن باب أولى واحرى أنه يجب على العالم أن يتكلم وعلى من عرف الحق أن يتكلم ان يبين للناس أن هذا بدعه وان هذا مخالف لي للشرع ولذلك قال رحم الله تعالى ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنه أو العبادات المخالفة للكتاب والسنه ائمه البدع من أهل المقالات يعني بهم الجهمية والمعتزله والاشاعره من نحى نحوهم فيما يتعلق بباب المعتقد والعبادات المخالفه هذا فيما يتعلق بالتصوف وما يكون من شان السلوك ونحو ذلك فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين يعني محله اجماع ليس فيه خلاف بين بين اهل العلم من وقع في بدعه وجب أن يبين حاله وتكشف بدعته للناس هذا مجمع عليه بين اهل العلم لا خلاف فيه البت قال الشيخ الاسلام حتى قيل قال فان بيان حالهم وتحذير الامه منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لاحمد بن حنبل الرجل يصوم يعني نفلا ويصلي ويعتكف احب اليك أو يتكلم في أهل البدع ايهما أفضل هل ينشغل عن المقالات البدعية وينشغل عن أهل البدع فيدعون اله بدعتهم ويضللون الناس ببدعته او وينعزلون عن الناس يصلي ويعتكف في الاخرين لا شك أنه إذا تكلم في أهل البدع صارت المنفعه متعديه وإذا صلى وصام واعتكف صارت المنفعه قاصره اذا المنفعه المتعديه مقدمه على المنفعه القاصره قال أو يتكلم في أهل البدع فقال امام احمد رحمه الله تعالى اذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه لا يتعدى الناس بل هي منفعة خاصه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا افضل يعني الثاني افضل لا شك في, في ذلك فبين يقول الشيخ والسلام معلقا على ذلك فبين امام أحمد رحمه الله تعالى أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله يعني داخل في مفهوم الجهاد في سبيل الله محاربه البدع ومحاربه البدع هذا داخل في الجهاد في سبيل الله اذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفايه باتفاق المسلمين واجب على الكفايه باتفاق المسلمين بمعنى أنه ماذا أنه إذا قام به زيد من الناس كفيت وادم عليه وحصلت به الكفايه يكفي وليس المراد ان كل واحد لابد ان يتفرغ لاهل البدع وينشغل عن العلم والدعوه الى الله عز وجل هذا اذا كان التصدي لهذه البدع كلام في هو في محله فيريد نقول إذا كان امر كذلك فالحكم على الكفايه بمعنى أنه يقوم به البعض ويسقط عن عن الاخرين قال ولولا من يقيمه الله لدفع الضرر لهؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد سيلاء العدو من أهل الحرب كلام مهم للشيخ الاسلام لو ترك لاهل البدع المجال أن يدعو لبدعتهم لكان فيه ماذا فساد الدين أعظم من فساد استيلاء العدو الذي سمى الاستعمار الان لاشك انه فيه فساد وفساد أبلغ فساده لكن ليس هو كفساد اهل البدعه ولذلك العدو الداخلي أعظم من العدو الخارجي المنافقون في عهد الإسلام منذ نشأة الدول الاسلاميه بالمدينه النبوية إلى يومنا هذا المنافقون الذين يكونون في داخل بلاد المسلمين أعظم خطرا من اليهود والنصارى صحيح وان تلبسوا ببالاسلام وان رفعوا رايه الإسلام وإن قالوا ما قالوا فيما يتعلق به من الاسلام لماذا لان فسادهم اعظم كلما عظم الفساد كان الخطر اعظم وفساد المنافقين أعظم من فساد هؤلاء قال رحمه الله تعالى ولولا من يقيمه الله لدفع الضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد سيلاء العدو من أهل الحرب فان هؤلاء إذا الثول لم يفسدوا القلوب ما فيها من الدين إلا تبعا الا الا تبع يعني يتعلق امره بماذا بالامور الدنيويه يتعلق بالأرض بالبيت بالاقتصاد بالاخري امور ليست ليس لها علاقه بالدين في الاصلي وان حصل فساد فهو تبع لكن هؤلاء ان يكونوا مخاطبتهم للدين مباشرة وأما اولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء يفسدون قلوب ابتداء لأن من ينتسب إلى العلم ولا شك أن كلام شيخ الاسلام هنا رحمه الله تعالى ينصب اولا ما ينصب على العالم المبتدع ليس على عامه الناس لان عامه الناس لن يقتدي به أحد لكن العالم اذا كان أشعريا كان جهميا كان معتزليا كان ما كان من اهل البدع حينئذ سيكون له ماذا سيكون له مكانا وسيتأسه به الناس وسيعلم وينشر علمه إلى اخره هندي فساده يتعلق بماذا بأمر الدين ولا يتعلق بامر الدنيا بخلاف الاستعمار ونحو ذلك فساده ابتداءا يكون ماذا يكون للدنيا ويكون الدين كذلك لكنه على جهتي اتبع هذا الذيعناه رحمه الله تعالى قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم واموالكم وانما ينظر إلى قلوبكم واعمالكم وذلك أن الله يقول في كتابه لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فاخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط وأنه أنزل الحديد كما ذكره فقيام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر لا من الأمرين كتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا والكتاب هو الاصل وليس السيف هو الاصل ولذلك قرر أئمة السنه إلى أن الجهاد بالسيف مع كونه فرعا عن الجهاد باللسان جهاد الدعوه إلى انه ليس مقصودا لذاته وانما هو ماذا مقصود للغير وهذا مما يميز أو يقدم الجهاد باللسان والدعوه أنه مقدم عن الجهاد بالسيف لانه مقصود لذاته عندما تدعو إلى الله عز وجل وتعلم العلم عقيده وفقه ونحودان هذا القرآن انزل من أجل هذا كذلك وعندما تحارب بالسيف من أجل أن تحث أو أن تقهر الكفار من أجل ماذا أن يعملوا بالكتاب والسنه فدل ذلك على أن التعليم العلم الشرعي آكد وأفضل الجهادين كما جاء في الكلام من قيم رحم الله تعالى فالكتاب هو الأصل والسيف فرع بل ما شرع الجهاد إلا من أجل أن يعمل بالكتاب اذا عمل بكتاب عمل به الناس فلا كفين اذا لم لم يبقى ما, ما يكون فيه قهر للكفار من اجل ان يدخلوا في في الإسلام قالوا الكتاب هو الأصل ولهذا اول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب وحي هذا اول ما بعث النبي بعث صلى الله عليه وسلم انزل عليه الكتاب ومكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكه لم يأمره بالسيف لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد وسيأتي كلام القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول بعثته عليه الصلاه والسلام فهو مجاهد لكن المراد أنه انتقل إلى المدينة فحصلت له الدولة لأن الجهاد في الأصل في الأصل انما يكون اذا كانت ثم دولة قائمة لانه لابد من شوكه واذا لم يكن شوكه فالجهاد يكون فيه شيء من الضعف لابد من هذا يكون فيه شيء من من الضعف لكن لا ينفي ذلك ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكه يكون ماذا يكون مجاهدا لان علمنا ان الدعوه الى الله عز وجل هي من الجهاد اذا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مجاهدا من اول بعثته الى أن قبض عليه الصلاه والسلام ومقصود شيخ الاسلام هنا أنه انتقل إلى المدينة فصارت له شوكه وصار له اعوان اما قبل ذلك لم يؤمر به بالجهاد ولذلك نحن نقول العهد المكي ليس منسوخا كما قد يظنه بعض الناس وانما يقتدى بما كان فيه وعلي حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار فهي حاله ضعف عنيد اذا كان المسلمون في حالة قوة فانذ العصر او العهد المدني هو القدوة واذا كان المسلمون في عهدي أو في في ضعف ونحو ذلك فالعهد المكي هو هو القدوة كل منهما باق على على اصله اما القول بانه نُسخ مطلقا الجواب هو ليس الامر كذلك يحتج الا الى نص يدل على على ان تلك السنين التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم معامل فيها الكفار بل ورى الاصنام تعبد ومع ذلك لم يفعل شيئا بل ورى من يعذب من اصحابي ولم يفعل شيئا وامر بماذا بالصبر والاحتساب حينئذ نقول هذا باق متى إذا كان المسلمون على ضعف ولم تكن لهم قوه يستطيعون ان يبارزوا الكفاره واتباعهم بالسلاح ونحو ذلك حينئذ العهد المكي يعتبر هو الذي ينبغي التاسى به فاذا كان ثم قوه للمسلمين وشوكا فالعهد المدني اذا كل منهما له أصل فيه في الشرع والتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس تأسيا به في العهد المدني دون العهد المكي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه عام أم خاص عام بمعنى أنه يشمل العهدين أم أنه خاص بالعهد المدني ما قال بانه خاص بالعهد المدني والعهد المكي منسوخ ايتي بالدليل الشرعي وليس فيه دليل المته ولذلك بعض المسائل نعم الاعراض على المشركين واعرض على المشركين لما جاء القاتل وشُرع الجهاد مسألة اخرى لكن في عموم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار مع كوني في ضعف ونحو ذلك هذا باق على على اصله قال رحمه الله تعالى ومكث بمكه لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له اعوان على الجهاد تب هذا له مغزى صار له اعوان على الجهاد مع كوني نبيا عليه السلام هو منصور من السماء ومعه ربه وخالقه وانعم واكرم حينئذ مع ذلك لما صار له اعوان امره بالسيف وقبل ذلك لم يمره بالسيف لانه كان في في حاله ضعف قالوا اعداء الدين نوعان الكفار والمنافقون الكفار والمنافقون وهل هو محصون في هذين النوعين الجواب لا لان اهل البدع من الأعداء لكن الاعداء الذين يحكم عليهم بكونهم قد مرقوا من الإسلام ليسوا من المسلمين وهم المنافقون والكفار كفار اصلي على اصلي حينئذ الاعداء نوعان كفار ومنافقون وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين كفار وماذا والمنافقين أمر بجهاد الكفار وأمر بجهاد المنافقين في قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في ايتين من القران يعني جاء الأمر في موضعين جاهد هذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب اذا جاهد من قال الكفار والمنافق مفعول به عرفنا أن متعلقات الامر داخل في في الامر اذا جهاد الكفار مأمور به وجهاد المنافقين مأمور كل منهما مأمور به لكن يختلف يختلف النوع فجهاد المنافقين المنافقون كانوا في قهر الإسلام ولذلك يظهرون ماذا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر فجهادهم ليس بالسيف قطعا وانما يكون بماذا باللسان وام الكفار فقد فصلوا وكان ثم شوكه للنبي صلى الله عليه وسلم فجهادهم يكون بالسيف قال فإذا كان اقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتابة ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس هنا مصيبه كل المصيبه إذا لم يبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين وما اعظمها من من مفسده كما فسد دين اهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على اهله ويقع التبديل ويقع من يريد التبديل لكن إذا لم ينكر استقر وإذا انكر زال وإلا أهل الباطن في كل زمان ومكان لهم رغبة في تبديل الدين وقد يحصل منهم تارة هنا وهناك لكن إذا سكت اهل العلم استقر ذلك كلامه واذا لم يسكت وانكر حينئذ زال قال وإذا كان اقوام هذا في شان المنافقين يلبسون على الناس الدين فاذا لم ينكر استقر طائفه أخرى ليس منافقين لكنهم يتلقون بعض البدع عن اهل النفاق كذلك يجب الرد رد عليهم واذا كان اقوام اقوام ليس منافقين لكنهم سمعون للمنافقين يتلقون عنه كمن يقرأ الصحف الآن ويسمع وينشر هينئ نتلقى عن المنافقين قل هذا داخل في في هذا النوع داخل في في هذا النوع قالوا اذا كان اقوام ليس منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد ارتبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاه الى بدع المنافقين قد يكون داعيه إلى بدعه قد لا يشو يظن ماذا يظنه حقا والظن هنا لا يغني اذا كان لا يغني في الشرك الأكبر باب اولى ان لا يغني في مساله ادنى من ذلك كما قال تعالى لو خرج فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم يسمعون ليس منافقين لكنهم يسمعون من المنافقين فيعتقدونه حقا ثم ينشرونه بين بين الناس قال فلا بد ايضا من بيان حال هؤلاء لابد بد من بيان بل الفتنة بحال هؤلاء اعظم لماذا كلما كان الشخص متلبسا بالشرع ويقول البدعه فتنه اعظم فتنته اعظم ولذلك فتنه الناس بالسلاطين بالعلماء اكثر من السلاطين الناس لا يتلقون الفتوى من السلطان ولو فعل ما فعل فيما يتعلق بالدين لا لا لكن لو تكلم به عالم به الناس ولذلك صار شر العالم الذي يكون هذا شأنه اعظم من السلاطين لأن السلطان هو ولي الأمر والعصر فيه انه ليس علماء كما هو شأنه حينئذ النظر فيه باعتبار ماذا باعتباره رجلا يمثل نفسه ولا يمثل الشرع لكن العالم العصر فيه انه يمثل الشرع لانه يتكلم ب بلسان الشرع أو يتكلم بالشرع احسن يتكلم بي بالشرع حينئذ فتنه الناس به وهو فتنته للناس اعظم من من غيره لان كلما كان اقرب الى العلم واقرب الدين ويتمثل بذلك حينئذ تاثر به الناس قال فلا من التحذير قال نعم هنا قال فلا أيضا ايضا من بيان حال هؤلاء بل فتنه بحال هؤلاء اعظم فان فيهم ايمانا يؤيدون موالاتهم وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين فلا بد من التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينا يعني باسماءهم وهذا مما ينازع فيه الناس لان ذكر أهل البدع بل ذكر المخالف مطلقا لو لم يكن مبتدعا كل مخالف في فتوى في راي في مساله في الشر ذكره باسمه هذا لا باس به لكن الناس الان تقشعر ابدانهم اذا ذكرت أسماء من يرد عليه هذا لخال لي خلل لماذا لانه لانه عنده قصورا لو علم ان من يذب عن الشرع انما يحفظ ويصون الشرع وصيانه الشرع أعظم من صيانه الشخص عندما تدافع عن شخص معين انما تدافع عن ماذا عن شخص بشر يصيب و... ويخطئ وحينئذ لا يريد ان يتكلم في احد لا تتكلم وإذا دافع عن الشرع يدافع عماذا عن, عن حكم الله عز وجل عن كتاب والسنه ايه أعظم اعظم في قلبك الشرع أم الشخص هو قد يدعي يقول الشرع لكن الفعل يخالف ذلك لو ردت على زيد من الناس قلت هذا قد قال بدعه وقد أخطى في كذا وكذا بدليل كذا وكذا لا يقبل الناس لا سيما اذا اذا ذكر اسمه فذكر الأسماء الاصل فيه ماذا اصنفي الجواز بالقد يتعين على العالم أن يرد على شخص باسمه ويعينه لأن الناس إذا لم تذكر الأسماء لن يتلقوا التحذير من البدع وهذا أمر مجرب متى ما اجمل ومتى ما ذكرت المسائل على جهه الإجمال لا يستوعب المتلقي انه قد يعني به زيد من الناس أو غيرهم فذكره باسمه هذا قد يكون من الأمور المتعينة ولذلك قال وان اختضى ذلك ذكرهم وتعيينهم يعني باسماءهم بل ولولا لم يكن قد تلقوا تلك البدعه عن منافق هذا نوع ثالث الأول منافقون وجب الرد عليهم ثانيا ليس منافقين لكنهم سماعون للمنافقين النوع الثالث قد يكون عالما فقال بدعه من عنده نفسه حينئذ كذلك يجب الرد عليه والحاصل أن كل صاحب بدعه سواء كان منافقا او لا فصيانه الشرع مقدمه يجب أن يذكر ويجب ان يرد عليه لا اخره قال بل ولولا لم يكن قد تلقوا تلك البدعه عن منافق لكن قالوها ظانين انها هدى وانها خير وانها دين ولو لم تكن كذلك لوجب بيان حالها هذا نوع ثالث تتعلق ب عامه العلماء الذين ليس هم منافقين ولا يتلقون عن المنافقين وانما ظنوا أن المساله مساله اجتهاد فاجتهدوا لكن وقعوا في في بدعه بل الامر اعم من ذلك ولو لم يكن بدعه وانما هو راي مخالف الكتاب والسنه واجب كذلك إنكاره وصيانه الشرع مقدمة على صيانه البشر او صيانه العلماء هذه لو تاملها طالب العلم لا وجد أنه قد قد ينازع الشرع من حيث لا يشعر ناسيا ما اذا تعلق بي بشخص معين والفتنه اعظم هنا إذا حب عالما ما ولا يريد أن يرد عليك ان تجعلته في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن عداه من اهل العلم هذا يقبل ويرد من من قوله قال رحمه الله تعالى بل ولولا لم يكن قد تلقوا تلك البدعه عن منافق لكن قالوها ظانين انها هدى وانها خير وانها دين ولولا ولم تكن كذلك لوجب بيان يعني ولولا لم تكن كذلك لوجب بيان حالها ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والروايه ومن يغلط في الرعي والفتيا ومن يغلط في الزهد والعباده مطلقا كل من نسب إلى الشرع ليس من الشرع وجب رده من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد عليه من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطؤه وهو ماجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنه واجبن لانه قد يقال هذه مسألة قابلة للاجتهاد اقول والاجتهاد نوعان اجتهاد يكون صوابا ويكون خطا واذا كان خطا وجب رده ولو كان مجتهدا ولو كان ماجورا كونه يؤجر او لا يؤجر ليس من شأن من شأن ماذا أن هذا القول مصادم للكتاب فوجب رده ايا كان قائله أيا كان قائله ولذلك الصحابه كان يرد بعضهم على بعض بناء على هذا القاعده انه يجب الذب عن عن الشرع فابن عباس رد على ابي بكر وعمر وهما اولى اذا, إذا, إذا رد على ابي بكر وعمر فمن دونهم هذا باب اولى حرم لا نحتاج النص على ذلك لكن النفوس قد تتعلق ببعض الاشخاص فهنا اذا يعظم عنده الامر ولا يجوز أن يرد على أحد البت وهذا خلل في الفهم وضعف فيه في الإيمان فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنه واجب وان كان في ذلك مخالفه لقوله وعمله ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتاثيم له يعني في صوره رد القول يجب أن نرد على كل أحد قوله الباطل الفاسد لكن لو كان من أهل العلم وكان من أهل الاجتهاد والاجتهاد السائغ نرد عليه بماذا بالأدب نرد عليه بعلم ونرد عليه بعدم الذم المطلق ولا والا ننسبه إلى البدعه أو النفاق او نحو ذلك مما قد يكون بريئا منه حينئذ رد القول شيء ومكانه الشخص شيء اخر كما ان مكانه الشخص عندنا لا تؤثر في عدم الرد عليه كذلك إذا رددنا عليه واعتقدنا أن هذا باطل لا يلزم من ذلك أن نسقط الشخص فكل من له مكانة في الشرع ممن هو من أهل السنه والجماعه يعني ثبتت قدمه في أهل السنه والجماعه ووقع منه خطا فيما يتعلق من بالاجتهاد السائغ وقع في شبهة وقع في قول شاذ ونحو ذلك تحفظ مكانته ويرد عليه قوله هذا الذي يعنيه رحم الله تعالى ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز فلا يجوز هذا حكم شرعي فلا لانه ليس من الإنصاف هذا من الظلم والتعدي على اهل العلم اذا كان ثم عالم مجتهد من اهل العلم قد قال قولا ولو كان فاحشا في نفسه القول لكن يجب حفظ مكانته مع رد القول فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له فإن الله غفر له خطاه بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك أما كل من اخطا اسقطناه وان هذا ما بقي احد لماذا لانه ما من عالمين ما من داعيه ان فرقنا بينهم ولا تفريق أو طالب علم إلا وقد يخطئ لانه ليس بالمعصوم إذا قلنا بأن العالم لن يكون عالما إلا إذا سلم من الخطأ هذا رفعناه إلى مرتبة النبوة والرسالة إذا اعتقدنا في العالم أنه لن يكون عالما إلا إذا سلم عن الخطا ولم يقل خطا حينئذ جعلناه في مرتبة النبوه لان ادعينا ماذا أنه معصوم وليس بالمعصوم اذا لابد أن يخطئ بس كذلك لابد انقع أن في خطا لابد انقع أن في زلل كيف نتعامل معه ان كان من أهل السنة والجماعه من اهل الاجتهاد من أهل من اهل الزهد والقناعه ونحو ذلك يذكر خطؤه ولو باسمه نمان يذكر خطاه ويرد عليه مع المحافظة على مكانته والدعاء له وتثبيت قدمه في العلم والرسوخ في ذلك وأما كل من اخطا حند ازلناه من من دائره العلماء واخرجناه من اهل السنة والجماعه هذا ليس مسلك اهل العلم هذا مسلك اهل البدع قال هنا من ثناء ودعاء وغير ذلك وان علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعه على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان علم انه منافق لا باس ان نقول ماذا منافق ان علم أنه منافق لا باس ان نقول ماذا أنه منافق إذا ظهر منه نفاقه لا باس ان تقول زيد من الناس هذا منافق اما إذا لم يظهر يعني اذا عصر ماذا عصر السلامه فلا يجوز أن يحكم أحد على شخص بنفاق إلا إذا ثبت ذلك عندهم بطريق شرعي صحيح قال مثلو عبد الله بن ابي وذويه وكما علم المسلمون النفاق سائل الرافضه سائل الرافضه الرافضه لا انكم فاعل ليسوا منافقين في, في الزمن الماضي قد يكون عندهم شيء من النفاق لكن في الزمن مع وقوع الشرك وظهوره ولا يكاد يسلم بلد لهم إلا وفيه من الاضرحه ما فيه هؤلاء كفار مشركون يعني امرهم ظاهر ليس منافقين المنافق هو الذي يظهر الإسلام ولا يظهر قولا أو فعلا يعتبر من النواقل هذا الذي يسمى منافقا أما إذا أظهر قولا يعتبر رده فهذا كافر ليس منافقا اذا فرق بين النقول هذا منافق وهذا هذا كافر منافق اذا اظهر انه مع المسلمين الى لكنه قد يلمز بقول ليس بصريح او يعمل عملا في الباطن ونحو ذلك هذا يسمى منافقا اما اذا تكلم ب بلسانه او كتب مقالا أو فعل فعلا وهو من النواقص حكمنا بكفره ليس ليس منافقا قل هذا كافر فلعل رحمه الله تعالى كان يرى ان اولئك ينتسبون في الظاهر إلى الإسلام لكن الأزم المتاخر هؤلاء كفار مشركون ليس ليس مسلم عامه عامه علماء كلهم لا تفصيل والتفصيل بين العلماء وبين العوام هذا تفصيل بلا بلا دليل واضح بين اذا كفرت العلماء كفرت العامة اتبعوا لهم لانهم يعملون ماذا الحجة التي كفرنا بها علماء الرافضه المعنى موجود في العوام نفسه اما كون هذا جاهل وهذا عان حتى العالم جاهل لانه قد يكون ماذا ما وقف على الشره وكذلك يعني الاحزاب هذه طوائف قد لا يقف في ضمن كتبهم على قول الحق فينشا على هذه الكتب ولا لا يقف وهذا ذكره حتى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في بعض المتكلمين انه قد لا يقف على مذهب السنه والجماعه حينئذ نقول ما يقال في عامة الرافضه هو بعينه في في علماءه والذين وقفوا على الحق قلة منه ومع ذلك كلهم كفار متدون عن الاسلام هذا نقول مرتدون لمساله أخرى هل هم كفار اصليون ام انهم مرت من نشا من صغره على الشرك هذا كافر اصلي كافر اصلي وليس بمرتد وعما اذا نشا على الإسلام ثم بعد ذلك وقع يعني بعد البلوغ بعد ان بلغ وقع في الشرك وصار رافضيا حينئذ يكون ماذا يكون مرتدا يكون مرتدا فالذين نشوا على الرد كفار اصليون هذا الظاهر ومن ترفض بعد ذلك صار رافضيا هذا يعتبر مرتدا يعتبر مرتدا قال هنا وكما علم المسلمون النفاق سائل الرافضه عبد الله بن السبع وامثاله مثل عبد القدوس من الحجاج ومحمد بن سعيد المصروف هذا يذكر بالنفاق يعني من علم نفاقه فيقال هذا منافع وهذه سنة تحتاج أن يحييها اهل العلم ليس كل احد يعني أن يميز كما نقول هؤلاء يهود نصارى يعني كفار ولا نقول كما يقول المرتد هؤلاء آخر قل لا ليس ما نعتقد بأننا لا يجوز ان نسمي اليهود النصارى كفار وانما نقول آخر هذا رد عن الاسلام من اعتقد هذا فهو كافر مرتد عن الاسلام لانه مكذب للنصوص ومكذب لما هو معلوم من الدين بالضروره ويكون نوع نفاق عندهم حينئذ نقول اليهود النصارى معلوم كفرهم كذلك بقي طائفه أخرى وهي موجوده بين بين المسلمين هؤلاء نسميهم ماذا نسميهم منافقين لكن ان لا يقال هذا منافق لماذا جواب عندكم فهذا يذكر به بالنفاق قال وان اعلن بالبدعه ولم يعلم هل كان منافقا او مؤمنا مخطئا الله لا نسمه بالنفاق لانه لم لم يثبت حصل خطا عندهم فلم يثبت عندنا هل هذا خطأ مجرد خطأ أو لنفاق فيه في نفسه ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجل أن يقفوا ما ليس له به علم ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه يعني نبه على مسالتين انت الان تقول رد على اليهود والنصارى ونرد على الرافضه والبدع والمنافقين ثم لا تردوا الا بعلم الذي يرد اهل العلم هذا الاصل هذا الاصل حينئذ نرد بعلم ونسم كل شخص بما وسمه به الشرع الذي قسم الناس ليس نحن ومن الذي قسمهم من الله عز وجل قسمهم الى المؤمنين خلص وكفار خلص ومنافقون ثم المنافقون درجات والدركات والكفار كذلك والمؤمنون درجات الذي ميز هذا عن ذاك والشرع ولذلك لا يقول فلان أسقط فلان هذا وينشعت عند الناس الا الذي يرفع ويخفضه والله عز ليس زائدا من الناس مهما تكلموا الى خلف في, في شخص معين لا نقول أسقطوه اسقطوه كيف اسقطوه الله عز وجل اذا اراد ان يرفع شخصا رفعه على رغم انوف الاعداء فايناذن الذي يرفع والذي يخفض هو الله عز وجل فكلما كان العبد مطيعا لربه لا يعنيه سائر الناس هذا الذي ينبغي ان يكون فيرضي ربه جل وعلا وينسقط عليه الناس فايناذن الذي يسم إنما يسم بعلم يعني يصيب بعلم يقول هذا كافر هذا مرتد هذا منافق ثم هذه قد يحصل فيها شيء من الدخن والدخل يعني النيه قد تكون صالحه وقد تكون ماذا؟ قد تكون فاسده فينبغي لمن أراد أن يميز وأن يرد لابد من نيه صالحه ولذلك قال ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله تعالى وان تكون كلمه الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله فيبطل قول اليهود والنصارى ويرد عليهم ويبطل قول المنافقين يرد عليه وكله مخطئ يجب أن يرد عليه لكن ليس المراد به أن يبين أنه مجاهد وانه ممن ينكر المنكر وممن يرد على السلاطين ونحو ذلك فهذه نيه فاسده انما يتقرب الى الله عز وجل بذلك فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خيافه كان آثما tabi كان ماذا كان آثما بل اذا كان في التكفير رجعت فقد باء بها احدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كافر مرتد زنديق لا هذا ينبغي ان نكون بماذا يكون بعلم لا تحكم على شخص بكونه ماذا بكونه كافرا إلا بعلم ولنا ناتي العكس كما أيضا نقول خطر التكفير اذا لا نكفر لا نكفر لكن بعلم يعني ثمة واسطه وطرفان بعضهم يرى انك لا تلج هذا الباب كليا منذ أن تبلغ الى ان تموت توضع في قبرك لا تكفر احدا هذا باطن ومنهم من يفتح الباب هذا كافر من لم يكفر فهو كافر من لم يكفر من لم يكفر الكافر فهو كافر وسلسله لا تنتهي هذا كذلك غلط وهذا خلل كبير وانما نكفر بما بما كفر به الشرع فمن وقع في مكفر يجب ان تعتقد أنه كافر متد عن الاسلام لكن يجب ان تعلم ان هذا يعتبر من من المكفرات ثم الدعوه مساله اخرى يعني ثم أمران هذا يخطئ فيه كثير من الناس وقد يتكلمون في اشياء تجر عليهم الويلات وتضرب الدعوه إلى اخره ثم اعتقاد يجب ان تعتقده كل كافر متلبس به ناقض من نواقض الإسلام ولو كان يظهر الإسلام فهو مرتد عن الإسلام تعتقد هذا الذي يدعي للديمقراطيه انه مرتد عن الاسلام لكن لا يلزم ان تصرح تطلع على منبر تقول فلان مرتد الى اخره ما يلزم ذلك لماذا لأن الاعتقاد هذا من باب العقيده والتوحيد يجب ان تعتقد هذا يدعو إلى الكفر يدعو إلى الزندقه يجب أن تعتقد انه كافر مرتد والا مشكلة هذا يعتبر اشكال لك لماذا لأن هذا كفر معلوم من الدين بالضروره الذي لا يكفره يخشى عليه أن يمر قوم من السلام من حيث لا يشعر ويجب ان تعتقد أن الدعاه الديمقراطية هؤلاء كفار ومتدون عن الاسلام الاخير لكن هل يجب انك تصرح لا لا يجب لماذا لان هذا متعلق بالامر بالمعروف والنهي على المنكر يعني يتربط بالمصالح والمفاسد قد يكون في بعض الجهات إذا صرح بكفر شخص معين تكون فيه ويلات وبعض البلدان لا اشكال عندها يصرحون صباح مساء لا اشكال لكن هذا قول مرتبط به بالمصالح والمفاسد اذا ثم أمران اعتقاد يجب ان نعتقد ذلك وأما الكلام الحديث في هذا هذا مرد إلى المصالح والمفاسد كذلك إذا تعلق بما الحكام مثلا يقول يطبق الديمقراطيه كل بلد يقال فيها جمهورية كذا الديمقراطية ليست اسلاميه هذه هذه خارج امارق الاسلام لكن هل يلزم من ذلك الخروج هل يلزم اذا حكمنا بكون هذا طاغوت من الطواغيت لا يحكم بشريعه الله عز وجل هل يلزم من ذلك الخروج لا يلزم لماذا لأن الخروج هذا داخل في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا لابد أن نفصل بين المسائل إذا يظن البعض انه كلما قلنا هذا طاغوت كافر مرتد الى اخره معناه انه يجب علينا ان نخرج لا ليس بلازم لماذا لأن هذا مرده إلى القدرة والاستطاعه فمتى ما قدر الناس وجب عليهم أن يخرجوا ويزيلوا هذا الطاغوت ويوضع انتبه يوضع من يحكم شرع الله وأما يزال طاغوت ثم يترك الخالي ثم انتخابات وبرلمان ما فعلوا شيئا ما فعلوا شيئا يوهمون انفسهم ثم ينسبون ذلك إلى الشرع وليس من الشرع في شيء يجب إذا خرج من يخرج على الطاغوت أن يزيله وان يضع من يحكم بشريعه الله عز وجل لابد من هذه النتيجه لان لان المراد بالجهاد هنا نسميه سمونه ثورات قادمه من خارج لكن إذا قل جهاد معناه ان تكون النية اعلاء كلمة الله عز وجل وهذا لن يتم الا بماذا الا بالنتائج الا بالنتائج وهو ان يزال ويوضع من هو خير منه اذا فرق بين مسائل نعتقد ولا يلزم ان نتكلم نعتقد أن هذا طاغوت كافر مرتد عن الاسلام لكن لا يلزم ان نخرج لان الكلام ودعوه الناس لهذه العقيده نقول هذا يحتاج إلى معرفة معرفه المصالح والمفاس كذلك ما يتعلق بزاله الطاغوت هذا يحتاج إلى الى فإذا لم يكن قدره رجعنا إلى الدعوه إلى الله عز وجل هذا الأصل في نعلم الناس الى اخره واذا تمكن المسلمون حينئذ لا بد من الخروج لانه ثم اموران اما قتال جهاد واما مرتبه ثانيه وهي اعداد وعد لهم ما استطعتم من قوه اما هذه واما تلك اما, هذه إما هذه. إذا لم يكن حينئذ ليس ثم الا الا الدعوه إلى الله عز وجل مرتبه الثالثه الدعوه الى الله عز وجل قال رحم الله تعالى وكذلك القاضي والشاهد والمفتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا انبئ على هذا بعضهم ينتقدوني فيما اذا اطلقته ما يتعلق بالقوانين الوضعيه ان هم كفار الاخره قل هذا يفهم منه بعض الناس أنه يجب النخر قل لا لا يجب إذا قيل بأن التحكيم بالقوانين الوضعيه رد عن الإسلام وهو كذلك باجماع السلف الا لا خلاف فيه ان تحكيم القوانين الوضعيه والدساتير الموجوده في بلاد الإسلام هذه رده عن الإسلام تحاكم اليها والتحاكم والحكم بها رده لكن لا يلزم هذه مساله وهذه مسألة يجب ان نعتقد كفر الكافر واذا كان حاكما لا يلزم أن نخرج عليه لانه اذا خرج عليه الناس ولم يكن ثم ثم قدره حينئذ يحصل ما يحصل الآن في في سوريا وهذا لا يجوز شرعا هذا لا يجوز شرعا وانما الحكم هنا باعتبار كوني حكما قدريا يعني لا نقول الناس ارجعوا كذا لكن ما الحكم الشرعي الاصل انهم لو استفتوا قبل أن يخرجوا لما جازا يقال لهم لا يجوز لكم الخروج لكن ما دام انهم خرجوا واعلنوا السيف هذه مساله مساله اخرى قال هنا وكذلك القاضي والشاهد والمفتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قضات ثلاثه قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل عالم الحق وقضى به فهو في الجنه ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل عالم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو في النار قضات ثلاثة مفتون كذلك والعلماء كذلك وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصط شهداء لله ولو على انفسكم او لوالديكم ولاقربين ايكن غنيا أو فقيرا والله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا قال شيخ الاسلام والليوم هو الكذب والاعراض اكمال الحق ومثل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبوا وكتماء محقت بركة بيعهما ثم القائل في ذلك بعلم لابد له من حسن النية فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء يعني الذي يتكلم في ما يتعلق بوضع المسلمين أو الرد على الكفار او الرد على اهل البدع قد تكون النية صالحة وقد تكون النية فاسده وان تكلم لاجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله كما قلنا في أول الحديث الراد على اهل البدع من أهل الجهاد فهو مجاهد فهو قال كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثه الانبياء خلفاء الرسل وليس هذا الباب مخالفا لقوله الغيبه ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَعْنِي الرد على اهل العلم بل الرد على كل من أخطأ وذكره باسمه هذا ليس من الغيبه في شيء كما يظن بعض الناس بل بعض المغفلين أن هذا يعتبر من من الغيبه من من الغيبه فإن الأخ هو المؤمن ذكرك أَخَاكَ يعني من المؤمن إنما المؤمنون إخوة فإن الأخ هو المؤمن والأخ للمؤمن إن كان صادقا في ايمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله يعني إذا رد على زيد من الناس هذا زيد اخو ورد عليه من رد بنية صالحة إذا رد متقربا إلى الله عز وجل الاصل في زيد المردود عليه كانت اخوته كاملة لا يغض من هذا الشيء لو كان دينه كامل وايمانه كاملا يرضى بما قد رد عليه قال وان كان فيه شهاده عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه او والديه أو اقربيه أو أقربيه أو اقربيه, أو أقربيه ومتى كان هذا الحق كان ناقصا في ايمانه كذلك يقول رحم الله تعالى يعني من رد عني هذا احتاج الى نفسيه قويه يعني عنده شيء من الإيمان يقول إذا رد على زيد إن كانت اخوته كاملة وايمانه كامل فرح بذلك ويرض بما بما رد عليه وان كان ثم خلل في النفس حينئذ يغضب من ذلك الشخص الذي رد عليه اذا كل مردود عليه إن غضب وكان الراد من أهل العلم وظهر منه حسن النية فإن تاثر هذا يدل على نقص فيه في الايمان كما قال رحمه الله تعالى قال كان ناقصا في ايمانه ينقص من أخوته بقدر ما نقص من ايمانه فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها ايمانه إذ كراهته لما لا يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله كما قال تعالى والله ورسوله احق ان يرضوه ثم قد يقال هذا لم يدخل في حديث الغيبه لفظا ولا يعني الرد على أهل الباطل ليس داخلا في الغيبه لا من جهه اللفظ ولا من جهه المعنى فيكون حينئذ داخلا في النصوص الداله على وجوب الجهاد في سبيل الله فلم يدخل في النص لا لفظا ولا ولا معنى وقد يقال دخل في ذلك وقد يقال دخل في ذلك الذين خصا منه كما يخص العموم اللفظي والعموم المعنوي وسواء زال الحكم لزوال سببه زال الحكم الذي بالغيبه لزوال سببه الذي هو الاخوه أو لوجود مانعه فالحكم واحد المراد هنا خلاصة الكلام أن الاعتراض على من يرد على من اخطأ ولو كان من أهل العلم والفضل بأن ذلك من الغيبه حينئذ نقول هذا ليس من الغيبه في شيء ومن باب اولى أن يقال سليم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك اخوتك هذا باطل كذلك كيف سليم منك اليهود والنصارى هل يلزم كل احد ان يرد على على كل صاحب باطل ليس بلازمه لأن ظهور اليهود والنصارى وظهور كفرهم هذا لا يحتاج إلى رد هذا الاصل الا إذا انتشر شيء بين المسلمين فايدي المسلمين هذه مساله اخرى واما كون المسلم يعلم أن ان هذا يهودي وهذا نصراني يكفي يكفي الاصل فيه والا كيف بدي اتحقق عند القبر بالطاوت إذا كان لا يدري ولا يعلم أن ان اليهودي كافر أو أن النصراني كافر هذا موحد هذا ليس بموحد إذا لم يعلم أن ان اليهود والنصارى كفار كيف يعادهم كيف يتحقق عنده الولاء والبراء كيف يتبر من عقيده اليهود والنصارى هذا لا يكون موحدا لا يكون مسلما ولذلك القول الآن الذي يشيع بأن من يجهل كفر اليهود والنصارى هذا مسلم نعذره بالجهل لم يبقى أحد يعذر بالجهل حتى وصل به من الحال إلى هذا النوا هذا من اعتقده فهو مرتد عن الاسلام من أن ان المسلم يعذر بالجهل إذا لم يكفر اليهود والنصارى فهو فهو كفره بنفس هذا الذي يعذر هو كافر ولا نعذره بالجهل لانه ليس بالجهل لا نعذره بالجهل البت اذا كفر النص اليهود والنصارى هذا يعني معلوم من الدين بالضروره ولا يقع فيه اي اشتباه بالتا لو لم يعلم من يزعم أنه مسلم أن اليهود كفار وان النصارى كفار هذا في إسلام خالد لم يتم إسلامه يحتاج إلى أن يرجع فيعلم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تحقيق الكفر بالطاغوت شرط وركن في تحقق إسلامه لن يتم له إسلام حتى يعرف ما المراد بالطاغوت ما المراد بالطاغوت وما المراد بالكفر بالطاغوت يعني الإسلام ليس كلام ليس هو قول لا إله إلا الله لابد أن يعلم معنى لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله مركب من اثنين ركنين كما جاء في آيه البقره اذا هذا ليس من من الغيبه ومن باب اولى ان نقول سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك اخواتك وانا لا اعني به هذا دفاع عن الطائفه المشهوره بالجرح والتعدين لا هؤلاء منابذون للسنه هم مبتدعون اصلا لكن المراد هنا من رد على صاحب باطل هذا المراد اما ينتسب الى طائفه معينه تفرغ نفسها صباح مساء تتبع الدعاه علما لا حولنا تبر منهم كما نتبر من يهود النصارى لا فرق عندنا لكن لو وجد من يرد على أهل الباطن هذا المراد لا تاتي تقول هذا غيبه سلم منك لهود النصارى كيف ترد على العالم إلى آخر ما قد يتشبث به بعض بعض الناس هذا لا يصدر الا عمن عن عنده خلل في في قال رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما كان الجهاد ذروه سنام الإسلام ذروه سنام ذروه الشيء علاه وقبته ومنازل أهله اعلى المنازل في الجنة يعني المجاهدون ومنازل اهله اهل الجهاد اعلى المنازل في الجنه كما لهم الرفعه في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والاخره مجاهدون في سبيل الله بجميع انواعه هم الاعلون في الدنيا والآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروه العليا منهم يعني كل وصف النبي صلى الله عليه وسلم اعلى الدرجات فيه وصف الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى درجه اعلى المؤمنين وصف المحسنين النبي صلى الله عليه وسلم اعلى المحسن المجاهدين النبي صلى الله عليه وعلى المجاهد هذا الذي يعنيه رحمه الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه والسول على انواعه كلها يعني ليس ثم نوع من انواع الجهاد إلا والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الذروه العليا منه قال فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوه والبيان والسيف والسنان بجميع أنواعها وكانت ساعاته موقوفه على الجهاد بقلبه ولسانه ويده اضر الجهاد بالقلب وجهاد باللسان وجهاد باليد وجهاد باليد ومن الجهاد باليد حملوا سيف ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا واعظمهم عند الله قدرا وامره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه يعني من اول بعثته أمره بالجهاد وقال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا به ضمير يعود إلى القرآن والآية مكية وأمره بماذا بالجهاد وجاهدهم به أي بالقرآن اذا ليس ثم جهاد بالقران الا بالدعوه اليه فاطلق وسمى بل وعمر الدعى امر بالامر بالدعوه و سماها جهادا امر بالدعوه بالقران و جهادا فدل ذلك على أن الدعوه إلى الله عز وجل نوع من انواع الجهاد وهي التي جاهد بها النبي صلى الله عليه وسلم في العادي المكي قال وجاهدهم به القران كما قال ابن عباس جهادا كبيرا لا يخالطه فتور كما قال القرطبي وقال السعدي اي لا تبقي مما جهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته جهادا كبيرا يعني اقصى ما يمكن من الجهاد يكون مبذولا لله عز وجل ولو رأيت منهم من التكذيب والجراه ما رايت فابذل جهدك والسفر وسعك ولا تياس من هدايتي من اخر كلامي قال ابن قيم فهذه سوره مكيه امر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن آية مكيه أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن وكذلك جهاد المنافقين إنما يكون انما هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام هذا العصر انهم تحت قهر اهل الإسلام يعني في حكمه ومع ذلك قال ماذا جاهدوا جاهد وجاهد الكفار والمنافقين اذا جهادهم يكون بماذا بالقران والحجه باللسان وليس به بالسنان قال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليه واوهم جهنم وبئس المصير فجهاد المنافقين اصعب من جهاد الكفار صحيح فجهاد المنافقين اصعب من جهاد الكفار لماذا لانه يحتاج الى علم يحتاج إلى علم والعلماء خواص المؤمنين ولذلك قال وهو جهاد خواص امتي ورثه الرسل والقائمون به أفراد في العالم لانهم علماء والعلماء قله حينئذ لا يقوم به إلا العلماء والعلماء قله فدل ذلك على ماذا على أن القائمين بهذا النوع من الجهاد قلة وهم ورثه الرسل والانبياء كذلك علماء ورثه الانبياء فدل ذلك على أن جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وام جهاد الكفار فاهله كثير نعطيه السيف وخرج مباشره لا يحتاج لماذا؟ لا يحتاج الى علم ولا يحتاج الى العلم ولا مذاكره ولا حفظ ولا صبر إلى خير ما يكون سبينا في تلقي العلم وتحصينه قال فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثه الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه وان كانوا هم الأقلين عددا فهم الاعظمون عند الله قدرًا ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شده المعارض مثل أن تتكلم به عندما تخاف سطوته واذاه كان للرسل من ذلك الحظ الاوفى وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك اكمل الجهاد وأتمه ولما كان جهاد اعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله هذه مساله اخرى جهاد النفس هذا اصل للنوعين جهاد الكفار وجهاد المنافقين من لم يجاهد نفسه على التحلي بماكارم الاخلاق ويدخل في ذلك الإيمان والتقوى والصلاح لن يستطيع أن يجاهد لا الكفار ولا المنافقين لن يستطيع ان يجاهد للكفار الكفار ولا, ولا المنافقين قال هنا رحمه الله تعالى ولما كان جهاد اعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جهد نفسه في طاعه الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج جهاد النفس مقدم على جهاد العدو في في الخارج واصلا له فانه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج قطعا هذا النصوص الشرعيه تدل على أن من عجز عن جهاد نفسه وأن ياطر نفسه على العمل بالكتاب والسنه امرا ونهيا سيعجز عن قتال الكفار قال الرحمن تعالى فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحارب في الله بل لا يمكنه الخروج الى عدو حتى يجاهد نفسه على الخروج فهذان قال فهذان عدواني قدم تحين العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث الذي هو الشيطان لا يمكنه جهادهما الا بجهاده عدوان الكفار والمنافق لا يمكن ان نجاهدهما الا بجهاد عدو ثالث وهو, وهو الشيطان وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات ولا يمكنه أن يجهد ذينك العدوين الا بجهاده فكان جهاده هو الاصل لجهادهما وهو الشيطان الذي يعجز عن يعجز عن جهاد الشيطان لن يقوى على جهاد الكفار والمنافقين قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وإذا اتخذه وليا اذل لن يستطيع ان ينتصر عليه والأمر امر باتخاذه عدوا تنبيه على الافراغ الوسعي في محاربته ومجاهدته كانه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربه العبد على عدد الأنفاس فهذه ثلاثه اعداء الكفار والمنافقون والشيطان الكفار جهادهم في العصر بالسيف ويقوى عليه الكثير والمشارك فيه كثير وأما جهاد المنافقين وكذلك الجهاد النفسي اذا قائم على العلم الشرعي واذا لم يكن ثم علم حينئذ لن يقوى على جهاد هذين العدوين اذا هذه ثلاثة اعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها وقد بوليا بمحاربتها في هذه الدار وسلطت عليه امتحانا من الله له ابتلاءا فأعطى الله العبد مددا وعده واعوانا وسلاحا لهذا الجهاد واعطى اعدائه مددا وعده واعوانا وسلاحا وبلى أحد الفريقين بالاخر يعني اعتبره من من البلاء وجعل بعضهم لبعض فتنه ليبلوا اخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني ابتلاء اتصبرون ابد من الصبر وكان ربك بصير إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في هذين النقلين عن شيخي الإسلام من تيم رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم ما يدل على أهمية العلم الشرعي وانه اصل لجهاد الاعداء مطلقا سواء كان الكفار أو المنافقين أو الشيطان لانه لن يقوى على مجاهده الكفار وإن كان بالسيف إلا بعد أن يجاهد نفسه ولن يقوى على مجاهدة المنافقين إلا بعد أن يقوى على مجاهده نفسه ولن يقوى على ذلك الا بي بالعلم فالعلم هو هو هو سلاح العصر الذي ينبني عليه سائر انواع الجهاد وكل ذلك يعتبر من الضوابط التي ذكرناها فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذه الضوابط فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصادع بالحقي قال المصنف على الطريق المشروع والمسلك المطبوع يعني كل ما سبق قد يكون موافقا للشرع وقد لا يكون كما ذكرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عباده او لا يعتبر عباده صلاه عباده او لا تعتبر عباده قد تكون الصلاه موافقه للشرع وقد تكون مخالفة له للشرع المعتبر هو موافقته للشرع كذلك الأمر بالمعروف والنهي على المنكر تم ضوابط شرعية قد يكون موافقا للشرع وقد لا يكون موافقا للشرع بخلاف ما يظنه بعض الناس أن كل أمر بالمعروف باي وسيلة كان حينئذ تصره ممتثلا للشرع لا ليس الامر كذلك بل لابد ان يكون الأمر بالمعروف منضبطا بقاعده الشرعيه والنهي عن المنكر لابد ان يكون منضبطا بقاعده و الا كان آثما كان كان اثما وكان ما يفسد أكثر مما مما يصلح والمقصود الأعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالغايه التي من أجلها شرع شرعت هذه الشعيرة هو اصلاح الناس فإذا كانت لا تصلح الناس بل تفسدهم عين نقول هذا يجعل أن النظر باعتباري موافقتها للضوابط غينها قال المصنف على الطريق المشروع والمسلك المطبوع كما قال شيخ الاسلام في الوسطيه رحمه الله على ما توجبه الشريعه قيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعه يعني على ما تقتضيه الشريعه فانها توجب نوعا معينا ولا توجب بل تمنع نوعا معينا ولا شك أن ما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا واضح بين وهو الذيعناه رحمه الله تعالى هنا في في هذا المقام على ما تجب الشريعه بعينه قول على الطريق المشروع والمسلك المطبوع يعني موافقته للطبيعه بل للعقل يعني يكون موافقا للعقل ولا مانع عن أن يتواطأ الشرع والعقل في مثل هذه المسائل العظام ثم قال رحمه الله وتعالى ولا يرضى من افعاله الظاهره والباطنه بالجائز بعد ان بين لك بعض المسائل المتعلقه بالواجبات الشرعيه التي تجب على العالم قال لا يرضى أي العالم من افعاله الظاهره والباطنه بالجائز منها يعني ما ذكر منه ما هو واجب ويكمله ماذا المستحب وثم امور يقال فيها بالجواز يجوز كذا لكن السنة كذا عين الذي ماذا يصنع هل ياخذ بالجائز ويدع السنه أو يقول هذا الاصل فيه اتباع السنة يتبع السنه هذا الاصل كذلك لأن باب ما يجوز وما لا يجوز هذا بحر لا ساحل له وقد يعيش الإنسان طالب العلم فيما يجوز وما لا يجوز يعني في الجائز لكن ليس له نصيف في صحيح قد قد يتلبس بشيء من ليس له إلا ماذا إلا موافقه الركن والواجب أما ما عداه فيكون في فيما يجوز ولذلك قال ولا يرضى من افعاله ودخل فيها الاقوال الظاهره والباطنه بالجائز منها بل ياخذ نفسه باحسنها واواكملها الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه مراد بالقول هنا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى المراد بالقول القرآن كما فسره بذلك سلف الأمة وائمتها كما قال تعالى افلم يدبروا القول مراد به القرآن هذا أراد به ان يرد على الصفية لانه عمم القول قالوا الذين يستمعون القول مراد به مطلق القول هل أل هنا للعموم قالوا المصدر دخلت عليه ال فافادت العموم اذا الانشاد وسماع الاناشيد يعتبر تبر جائزا لانه داخل في النص الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اذا فيه حسن وفيه فيه احسن اذا هو متردد بين الحسن والأحسن فأجاز السماع قال هنا والمراد بقول القران كما فسر بذلك سلف الامه وائمتها كما قال تعالى افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاولين واللام لتعريف القول المعهود ما هو القول المعهود هو القران فان السوره كلها إنما تضمنت مدح القرآن واستماعهم وهنا سؤال مشهور وهو انه قال يستمعون القول فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ هل في القران ما هو حسن وما هو أحسن أو اولى قال فقد قسم القول إلى حسن واحسن والقرآن كله متبع من حيث الاتباع درجته واحدة درجته واحده قال فيقال الجواب من ثلاثة اوجه الأول أن هذا مثل قوله واتبعوا أحسن ما انزل إليكم من ربكم اذا اتبعوا احسنا اذا كل القرآن كله متبع والاتباع انما يكون بماذا باتباع الأحسن اتباع الاحسن ومثل قولي وكتبنا لهم في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامم قومك ياخذوه باحسنها اذا كل كل ما يتبع في القرآن يعمل به من حيث ماذا من حيث الامر والنهي فهو اتباع للاحسن لكن فيه حسن كذلك باعتبار باعتبار اخر فقد أمر المؤمنين باتباع احسن ما انزل اليهم من ربهم وعمر بني اسرائيل ان ياخذ باحسن التورات وهذا أبلغ من تلك الايه الايه الاولى ايه الزمر الذين يستمعون القول فيتبعون احسن هذا مدح وليس فيه أمر والآية الأخرى واتبع احسن فيه أمر ولا شك أن الأمر آكد من مجرد المدح ايه سابقه الذين يسمعون قوله فيتبعون أحسن فيه مدح لهم وليس فيه أمر باتباع الأحسن صحيح الايه الاخرى واتبع واتبع أحسن. هذا فيه ماذا؟ لا فيه امر والامر للوجوب قال وهذا أبلغ من تلك الايه فإن تلك الايه انما فيها مدح باتباع الاحسن ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن والأحسن فيه الخبر وفيه الامر بالحسن والاحسن ومعلوم وهذا مر معنى في الاصول ان الواجب اكد من المستحب وكل منهما حسن الا ان الواجب احسن اذا المندوب حسن والواجب احسن ترك المحرمات احسن وترك المكروهات حسن اذا فيه بهذا الاعتبار ما هو حسن واحسن هل يلزم جميع الناس أن يكونوا على طبقة واحدة في اتباع الاحسن الجواب لا وانما قد يتبع الأحسن مطلقا في جميع الاحكام الشرعيه فيكون من السابقين وقد يتبع الأحسن ولا يتبع الحسن فيكون من من المقتصدين اذا فيه ماذا باعتبار الامر حسن واحسن هذا توجيه حسن من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في في هذا المقام قال والامر بالحسن والاحسن واتباع القول انما هو العمل بمقتضاه ومقتضاه فيه حسن واحسن يعني مدلوله مدلول الخطاب منه حسن ومنه أحسن ليس كله أحسن صحيح بعض العامة قد لا يسعهم هذا الكلام كان تطلب عند مدلول القرآن ليس كله أحسن لماذا لان الأحسن يفسر بماذا بالواجب وترك المحرم والحسن نفسره بماذا في هذا المقام في الواجبات بالمندوب والمكروه اذا فيه حسن وفيه احسن وحينئذ المراد هنا اتباع ماذا اتباع الاحسن الذي يجمع بين بين الامرين قال وان كان القران في نفسه احسن الحديث ففرق أو فرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام وبين حسانه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخبر عنه يعني النظر هنا في جهتين في عين الكلام الذي هو كلام الله عز كله أحسن باعتبار ماذا النظر إلى كلام غير المخلوق اما أن يكون كلام خالق أو كلام مخلوق بهذا الاعتبار كله أحسن باعتبار مدلوله وما دل عليه عينيد منه حسن ومنه أحسن قال ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام وبين حسانه بالنسبه لمقتضاه الى مقتضاه المامول والمقبر عنه الثاني أن يقال إنه قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والائك هم اولو الالباب والقران تضمن خبرا وامرا فالخبر عن الابرار والمقربين وعن الكفار والفجار فلا ريب ان اتباع الصنفين حسن واتباع المقربين احسن كذلك الابرار والمقربين اتباع الصنفين حسن واتباع المقربين درجه الاعلى هذا يكون احسن والامر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات ولا ريب ان الاقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل المستحبات معها احسن هذا باعتبار العمل أما باعتبار ذات الواجب والمندوب فهو حسن واحسن قال وفعل المستحبات معها احسن ومن اتبع الاحسن فاقتد بالمقربين وتقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض كان أحق بالبشره وعلى هذا فقوله واتبع أحسن ما أنزل اليكم من ربكم وامر قومك ياخذ باحسنها هو ايضا أمر بذلك لكن الامر يعم أمر الإيجاب والاستحباب فهم مامرون بما في ذلك من واجب امر ايجاب وبما فيه من مستحب أمر استحباب كما هم أمرون مثل ذلك في قوله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وقوله يأمرهم بالمعروف والمعروف يتناول القسمين وقوله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وهو يعم القسمين عن الواجب والمستحب وقوله اركعوا وسجدوا وأمثال ذلك ثم قال رحمه الله تعالى والواجب في الاعتقاد أن يتبع أحسن القولين احسنا القولين ليس لاحد أن يعتقد قولا يعتقد وهو يعتقد ان القول المخالف له أحسن منه يعني لو اتبعت هذا مثل ما مر معنا فيما يتعلق به بالمندوب المندوب يجوز تركه ولا يجوز اعتقاد جواز تركه كذلك إذا اتبع المفضول لا يجوز أن يعتقد أن الفاضل ادنى من المفضول لأن بعض الناس قد ماذا يكون الحكم بما يفعله هو الذي يفعله هو الاحسن لقطع النظر عن كونه وافق الشرع او لا قل لا يجب أن تعتقد أنك قد عملت بالمفضول وذاك القول الاخر الذي تركه هو افضل مما انت عليه أما ان تعتقد مطلقا انك تعمل بالفاضل وهو في نفس الامر أم ذلك هذا لا يرضى شرعا لأنك تجعل الواجب مستحبا والمستحب واجبا هذا باطل ولذلك قال ليس لأحد أن يعتقد قولا وهو يعتقد أن القول المخالف له أحسن منه او احسن منه وما خير فيه بين فعلين واحدهما أفضل فهو افضل وانجاز له فعل المفضول فيعتقد أنه فعل المفضول وان ذاك فاضل في نفسه ولا يكون الميزان هو ما يفعله وكل ما فعله حينئذ نكون فاضلا ولو كان في نفس الامر هو مفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل ويكون ذاك أحب إليه من هذا وهذا اتباع للاحسن وهذا اتباع للاحسن اذا لا ينبغي للعالم بل ولا لطالب العلم أن يتبع الجائزة وانما يتبع ماذا ما يوافق الشرع من حيث الواجب ومن حيث المستحب فإن العلماء هم القدوة يقتدى بهم واليهم المرجع في الاحكام وهم حجه الله تعالى على العوام وقد يراقبهم يعني العامة للاخذ عنهم نعم وقد يراقبهم للاخذ عنهم من لا ينظرون يعني هذا فاعل يراقب ويقتدي بهدهم من لا يعلمون من لا يعلمون هذا فاعل يقتدي والذي لا ينظر وليس حسن النظر هنن قد يقتدي بالعالم فيظن ان هذا مسحب وهو في اصل ماذا هو جائز وهذا فيما يتعلق به بالجائز فكيف بتتبع الرخاص فمن باب اولى واحرى الا يتبع الرخص انما يتبع الدليل قال ابن قيم رحمه الله تعالى ولا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمه والمكروهه ولا تتبع الرخص لمن اراد نفعه فان تتبع ذلك فام تتبع ذلك فسقا ولذلك قال سلم من تتبع الرخص ها تزندق لأنه يقع في ماذا يقع في الزندقه من حيث لا, لا يشعر قال ولا تتبع الرخص لمن اراد نفعه فان تتبع ذلك فسقا وحرم الاستفتاءهم فإن حسن قصده في حيله جائزة لا شبهه فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك يعني قد دقع المستفتي في حرج وانت تعلم رخصه هذه الرخصة ليست محرمه ولا مكرها بل هي جائزه فلا باس أن تدله عليه تقول لك مخرج يعني الاستفتيك في معاملة الربويه فالاصل فيما ذكره انه ربا لكن تقول لو فعلت كذا وكذا دجاز لك تلك المعامله هذا جائز ام لا والجائز لماذا لان الحيان منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه وهذا لا يجوز الاقدام عليه ومنها ما هو جائز وهذا لا باس به هو حسن ما هو حسن قال بل السحبه لها له ذلك بل السحبه له ذلك وقد أرشد الله تعالى نبيه ايوب عليه السلام الى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغصا فيضرب به المراه ضربة واحده وارشد النبي صلى الله عليه وسلم بلال الى بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر ويتخلص من من الربا يعني مسلك يخلص به عن الربا فاحسن المخارج ما خلص من المآثم واقبح الحياه ما اوقع في المحال أو اسقط ما اوجبه الله ورسوله من الحق اللازم اذا لا ينبغي للعالم ولا لطالب العلم أن يتتبع الجائز فمن باب اولى لا, لا يتتبع الرخص التي هي محرمة أو مكروهه وأما الجائزه فلا باس بها قال واذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره ابعد من انتفاع به صحيح ام لا اذا هو لم ينتفع اذن الذي يتاسبه قل لا مادام انه فعل كذا فهو الجائز فهو فهو العالم يرى كرهه التدخين او انه لا باس من فخذ يدخن ماذا يصنع العامه سيدخنون لن, لن يكف عنه اذا صار اسوها سيئه وليست وليست ولو كان يعتقد الجواز ولو كان يعتقد الجواز بل مر معنى أن مثل هذه المسائل التي يقع فيها نزاع بين العلم وقد لا يكون القول الصحيح مشهورا عند عند العامة العاصرويه تجنب كما مر معنا فيه قول انها صفيه اذا اذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره ابعد من الانتفاع به كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع هذه تحفظ هذه تحفظ ليس العلم ما حفظ يعني الذي يحفظ ليس هو حفظ المتون وليست المنهجية مبنية على ماذا أحفظ ان كان ذا مهم لا من استرشاد بالعلم في ذلك والا يضل الطريق لكن اعظم من ذلك أن يكون ثم انتفاع وهو النظر فيما يتعلق بصلاح القلب قال ولهذا أي لما ذكرا من الكلام السابق عظم الزلة العالم لما يترتب عليه من المفاسد لاقتداء الناس به زلله زل في منطقه أو فعله يزل زلة اخطا من باب من باب ضربه فخطأ العالم عظيم لانه يتعس به, به الناس ولا سيما اذا قال قولا شاذا لو اختار قولا ممن سبق من اقوال السابقة وله كان في نفسه ضعيفا اخف لكن اذا كان القول شاذا قال قول ابعد ما يكون عن اصول اهل السنه والجماعه ونحو ذلك هذا شانه عظيم ولذلك قيل زلة العالم فساد العالم أو زلة العالم فان لما ينبني عليها من من فساد قال ابن قيم رحمه الله تعالى والمصنفون في السنه جمعوا بين فساد التقليد وابطاله وبين زلة العالم يعني من تكلم كابن عبد البر وغيره لما عظم شان التقليد وفساده قالوا باطل ولا يصح وفيه من المفاصل الى اخره بينوا كذلك ماذا زلت العالم بينوا زلت العالم ليبين بذلك فساد التقليد وأن العالم قد يزل ولا بد لما قرناه سابقا انه ماذا ليس بمعصوم إذا ثبت أن العالم ليس بمعصوم اذا لابد من خطا ثم هذا الخطا يختلف قد يكون فاحشا ابعد بالفحشي تسمى تسمى زله قال وان العالم قد يزل ولا بد ليس بمعصوم فلا يجوز قبول كل ما يقوله لا يجوز كل ما يقوله وينزل قوله منزله قولي المعصوم صلى الله عليه وسلم فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الارض ان يجعل قول العالم كانه قول المعصوم ابدا لا يخطا ولا يرد عليه ولا يقول النقائل هذا القول لا اقبله لانه مصادم للدليل الكتاب والسنه هذا لا يقول من شم رائحه العلم بل ينبغي ان يترفع عنه حتى عامه المسلمين أن يعرف ويعلم ان العلماء انما هم ادله على الشرع وليس وليست اقوالهم بحج على الشرع حج في ماذا في الكتاب والسنه ولذلك يحتاجوا لاقوالهم ولا يحتاج باقوال هذه يقولها كثير يرددونها طلاب العلم لكن قل من, من يعمل بها أن العالم لا يحتج بقوله وانما يحتج به بالدليل قال فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله واه وهو اصل بلاء المقلدين وفتنتهم فانهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه لانهم لا يميزون العامة لا يميزون وليس لهم تمييز بين ذلك فياخذون الدين بالخطا ولا بد فيحلون ما حرم الله ويحللون ما احل الله ويشرعون ما لم يشرع ولابد لهم من ذلك اذ كانت العصمه منتفية عما من قلدوه والخطأ واقع منه ولابد بد زلة زلت خطيرة فينتبه الناظر فيما يتعلق به بالعلماء وانما عظمت لما يترتب عليها من المفاسد باقتداء الناس به وهذا آخر ما يتعلق بادب السادس وهو المحافظة على القيام بشعائر اسلام وكان المصنف اراد أن يرشد إلى درجه المقتصدين بهذه او بهذا الادب او ما يتعلق به بالواجبات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين